اخر مساله آه. لا يمسؤل المطهرون إذا فالطهاره هي رفع حدث وزوال ماذا ما هو الخبث الخبث عين مستقذره شرعا عين مستقذره ايه ولنا وقفات مع هذا التعريف الوقفه الاولى عين متى زالت هذه العين زال ايه حكمها ما هذه العين زال إيه؟ مثال لو ان ثوب الاب جف من بول ماذا من بول ولده ها فقد طهر والجفاف ايه طهر وذهاب العين ذهاب ايه حكمها ولذا كانت الكلاب تدخل المسجد النبوي فكانت تبول ما كانوا يرشون على بولها شيئا لماذا لكفاف ماذا في الإسلام يسر ازاي في الإسلام يسر ولو علمت كيف كانت النجسه تطهر في دين اليهود وقد اخذاهم ربهم بالشدة فكان من طهارة النجسه قرض الثوب بالمقراض يعني تلاقي واحد ماشي وفي رؤعة فين؟ والله مستحيل، ولذا قال لهم إنما بعثتم ميسرين أريخوا على أوله ذنوبا من لا. أريخواش، الأمر سهل إزاي؟ أمر سهل. فاذا هي عين مستقزرة شرعا. يبقى لا نجاة إلا بماذا؟ إلا بدليل من كتاب أو أو سنة. فلا يحكم على شيء بالنجاسة لاستخذار الطبع له لاستخذار له يعني أنت تستقذر المخاط وتستقذر ماذا وتستخذر المنية ولكن لا يكون نجسا لأن استخذار هنا إيه إنما هو طبعا وتستقذر البلغمة واستخذار هنا طبعا ولكن يكون المذي نجسا لماذا لأن الشرع قد جاء باستخداره مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يرسل وأن ينضح ما مسى الثوب منه يبقى إذن يمكن أن نقول ليس كل مستقذر طبعا مستقذرني شرعا وأن النجاسة حكم شرعي وأن النجاسة حكم ماذا شرعي لا تثبت إلا بدليل إيه؟ شرعي واضح ويجب في هذا الدليل أن يكون صريحا وأن يكون ماذا أن يكون صحيحا وأن يكون إيه؟ وهناك شرط ثالث أن يسلم من المعارض لان لو الدليل وجد له معارض فتعارض الدليلان عدنا إلى إلى الأرض عدنا إلى ماذا يبقى عرفنا النجاسة الاهم والنجاسة هي كل مستخدر وأخذنا قاعدتين في النجاس ليس كل مستقذر طبعا يكون مستخدرا وأن النجاسة حكم شرعي قلت فائدة وأن النجاسة في لغة الشرع حكمية ومعنوية ما الفرق بين النجاسة الحكمية والمعنوية أنت تجيب أنت أيها الناظر إلينا وما ترى ملكا حتى تطيل النظر فيه أجيبني إيه؟ السؤال أين كنت أنت جائع كأنك تحلم بما في البيت إسمع النجاسة حكمية وإيه؟ ومعنوية ما الفرق بين النجاسة الحكميه والنجاسه المعنوية والزعل المرفوع والحرج منه صح والسؤال حق وجب فيه في الدرجة خداف فإنه يسير تنافسية بين الطلاب ويدفع النعاس والنوم في المجالس العلم سنه سنة أقيد ها أول جواب ما عندك جواب قل لا أدري ولا أدري نصف العلم شاب من عسلمين أقام طالبا في الدرس قال يا ولدي ما كنت أقول قال والله شوف لا أدري قال احسنت اجل وطالب العلم لا يفلح الا ان يقول ايه لا ادري هذه اجابه فعلا طالب العلم لا يفلح الا ان يتعلم ماذا لا ادري من يجيبنا على هذا السؤال لماذا رفعت الشمال ارفع اليمين قول أنت ضربت المثال والمثال جيد لكن أنت لم تعطينا الجواب ضرب المثال لا يقف في تحقي بيان الجواب لو عبرت بعبارة أخرى يكون آفضا نفس ما قال هو لا تخفينا علينا يا سودا مم. نفس الجواب بعبارة أخرى ما أصابني الزهيمر بعدنا المعنوية لا يلزم تطهيرها صحيح إنما الحكمية يجب ماذا وثيابك طهب قلت حكمية ومعنوية فالحكمية هي التي يجب التنزه منها او عنها والتطهير منها لقوله تعالى وثيابك فطاهر وأما المعنوية هي التي لا يلزم منها ماذا تطهر ولا تخذر ولا تنزه فأنت لا تغسل يديك من ماذا من مصافحة من المشرك إنما المشركون إيه؟ أن نجاسة المشرك ماذا معنوية واضح ماذا <تصفيق> لماذا يغتسل الكافر إذا هل هذا لنجاسته الماديه لا طبعا صحيح ولو كان كذلك لوجب لو عليك من مصافحة المشرك أن تغسل يديه صحيح ولا حرم عليك نكاح النصرانية صحيح حتى لا تتنجز بالقرب منها والتماس معها ولكن طبعا يغتسل هذا حكم تعبدي كمن نغتسل من الجنابة مع أن موضع الجنابة معلوم ولكن تغسل البدن ايه كله الأحكام الشرعية أنها ماذا تعبديا واضح ولكن الغسة هنا له معنى نفسي لما يغتسل يشعر كأنه تطهر ايه عقلا وبدنا من من الشرك والكفر عرفنا الفرق بين النجاسة المعنوية والنجاسة إيه طلبة العلم إذا قولنا رفع الحدث وزوال, وزوال النجس أقسام المياه ثلاثة. يبقى هذه مثلاً. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تغسل سوبها من الحيض قال ولا يضرك أثر ولا يضرك أثر. ما هو ذا بقاء أثر النجاسة لا يؤثر على الحكم هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد من الحديث قال ولا يضرك ماذا أفر يا طلبة العلم قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام المياه ماذا ثلاثة اللي هي طهور وطاهر وماذا ونجس, ونجس. تعال نعرف الثلاثة أولا عشان نتكلم عن هذه المسألة أما الطهور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 فهو الذي ليس ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا له. قلت وهذا التقسيم للجمهور خلافا لمذهب الحنفية وبعض متأخر الحنابل وأشهر من, من قال بأن الماء قسما هو من الشيخ السعدي لا السعدي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 تايمين وليس حنبلي واضح المهم قالوا بأن الماء قسمان طيب ما الأدلة على قلت وهو الراجح أن الماء قسمان طهور ويق ونجس وينعدم وجود قسم ثالث وهو الطاهر وذلك لما يأتي من الأدلة الأول أن الشارع الحكيم لم ينطق إلا بماذا؟ بقسمين لو تعملنا ادله الشريعة سنجد أن الشارع نطق بالطهور والنجس من قوله الماء طهور هذا حديث بسعيد سعيد للخدريس. وهذا الحديث يصح في فقرته الأولى الماء طهور لا ينجس شيء إلى هنا فهو صحيح فهنا لما قال الماء طهور لا ينجسه شيء اذا نطق بالقسمين صحيح يبقى اول دليل ان الشارع لم ينطق إلا بماذا الا بقسمين اثنين ثانيا وانه لا دليل من كتاب وسنه يقطع النزاع بوجود قسم ثالث وهو الطاهر اللي يقول لك ان في ماء طاهر الوهته الدليل صحيح لان احكام المياه دي احكامه تعبدية صح ان الماء ده يطهر به والماء ده لا يطهر به ان ماء البحر يطهر به كده ان ولوغ الكلب في الاناء يقتضي اراقه الايه اراقه الماء واضح فدي احكام تعبدية قلت ثالثا وان هذا الماء لا صوره له في الحقيقة ولا يوجد عليه مثال صحيح لا صورة له في الحقيقة ولا يوجد عليه مثال ايه يعني ايه الكلام ده واحد قالك لك ان الماء طهور وطاهر ونجس قل له طب الطهور عارفينه كماء البحر والنجس اللي هو خالطه ايه خالطته نجاسة او لاقته جنس النجاسة فغيرت او صافة طب هاتلي مثال على الماء الطاهر قول مثال ما ليه من قال ان ماء الورد لا يجوز الطهور به النبي قال عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الاخره كفورا او شيئا من إيه؟ لو تعملت الرواية كافورا يعني يكاد يمتزك بكافور شديد صحيح يصدق عليه إن ماء الورد ورد او شيئا من يبقى ماء الورد طهور بدليل انه ازن بطهارة من بغسل من الميت به غير حد عنده مثال اخر ينفع النبي عليه الصلاة والسلام ماء الذي خلطه طاهر النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة بها اثر الايه العجين وهنا خلطه طاهر ويظهر ان قوله اثر العجين ان اثر العجين كان ظاهرا فين في الماء غير ها إذا كان على أصل خلقه هو ما يجوز الطهارة به غير مش شرط المهم من اختلاطه بالرائحة لابد بد أن تغيره لكن متى بقي على أصله وإصلاه فيجوز الطهارة به بدليل النبي توضأ من قصعة بأثر العجيب قال اجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من إيه من كفور كلمة اللي خرجت من طرف مثل ما يبص فيها انا اصبح شايا يا رجل خرج عن مسمى الماء لما خالط الشاي الماء فاخرجه عن مسمى الماء صرت تسميه شايا ولا ماذا طيب خلاص احنا بنتكلم في احكام المياه ما بنتكلم في احكام الشاي طيب أعطيني مثالا للماء الذي غلب عليه شيء طب إذا غلب عليه فاخرجه عن إطلاقه اسمع مني بارك الله فيه هل الذي غلب عليه اخرجه عن إطلاقه ولا بقي على إطلاقه خلطه ما عاد ماء أن ما هو ما بقاش مية هنا طيب ما هو إذا خلطه شيء غلب عليه اخرجه عن إيه؟ عن مسمى الماء نحن بنتكلم ما هو الماء المطلق هو الذي بقي عليه اسمه ليه؟ الماء بحيث إذا رأيت طلعت عليه تقول هذا إيه؟ ماء دربوا أمثلة أخرى للماء الفض اللي هو الماء المتبقى من وضوء من من وضوء امرأة وغسل غسل امرأة توضع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة دربوا مثالا آخر بالماء المستعمل وهو الماء المنفك عن أعضاء ذلك المتوضل أو المغتسل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع بن معوذ مسح رأسه بما بقي منه يبقى نكمل الكلام يبقى الدليل الثالث أن هذا الماء لا صورة له في الحقيقة ولا يوجد لا عليه مثال صحيح ولا يوجد عليه مثال ايه صحيح واضح نعم نعم قلت كمثال الماء الفضل وهيأتي معنى الماء الفضل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 فقد قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب, إيه؟ لما غلب عليه لما عليه الماء المغصوب يعرف يعني المغصوب مسروق يعني قلت وهو طهور لامتكاك الجهة يعني امتكاك الجهة تحريم في باب آخر اللي هو باب اليه باب السرقه لكنه مش محرم في باب اليه اللي الوضوء والاستعمال ودي هنتكلم عنها الآن مساله ايه بقي خمسة امثله خمسه وعملنا ايه ابطلناها فبذلك بطل دليل المخالف بوجود قسم يسمى المال وهنا نخلي بالنا مساله مهمه جدا أمسك القلم وأن احيانا في بعض الناس يؤصل لك اصلا ويبنيه ويبني عليه فهم لما أصل وجود شيء اسمه الماء الصاهر بنوا عليه وجود أقسام له زي الماء المغصوب الماء الفضل الماء المستعمل الماء اللقاته نجاسة الماء اللي خلطه ايه فانت ما تنزعوش في هذا نزع في الأصل هضرب لك مثال المعتزله أصلوا أصلا إن من أسماء الله تعالى القديم طب القديم ده كان يوما من الأيام إيه؟ حديثا يبقى تكلم بعد ان لم يكن سمع بعد ان لم يكن يبقى يبقى قرانه ماذا شفت الكلام بقى قرانه حادث وكلامه حادث كل ده من, من اسم الايه قديم ولذلك لما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء صوبت له اول بلا ابتداء فانت خلي بالك من اللي بيأصل اصل ويعمل ايه اهو كده زي الأصله اصلا إن أقسام الحكم التكليفي سبعه فحطوا حاجة اسمها الواجب وحاجة اسمها الفرض وهما واحد عشان يبنوا على إيه على الواجب أشياء والواجب هو هو الفرض فدائما لما تنازع تنازع في ثبوت إيه الأصل ذلك المثل العرب يقول لك ثبت العرش ثم إيه واحد جاب لك حديث ضعيف يقول لك كما ثبت في الحديث وانت تفضل تاول الحديث وتنزعه في تأويل إيه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 وهي قاعدة ماذا ثبت العرش ثم ايه لا تنازع فيما يبنى وإنما تنازع فيما بنى إيه؟ او كده فيما بني عليه لا تنازع ثبت العرش ثم انقش ايش عليه واضح يا طلبة العلم زي ما حدروا لك مثالا قريبا الجماعة اللي ثبتوا ان المظاهرة من الايه من الإسلام وأن التظاهر السلمي جائز أصبح يبنى على هذه المسألة اليوم فإن يجوز الخروج السلمي على أولاة من يضمن أن يبقى سلمية من يضمن وقد قال لك لا تتعرض لسيف السلطان فإنه مسلول وقال لك العلامة أو قال لك معاوية لما استفزه رجل قال له إياك والسلطان فإنه يغضب كالصبي ويثور كالأسد فإنه يغضب كالصبي ويثور كالأسد وغضبت الصبي سريع غضبت الصبي ماذا سريع عاجلا فانتبه يا طالب العلم فإن من الناس من يغص الأسن فهم جعلوا قسم الاسم الطاهر فانبنى على هذا القسم بقى عدم جواز التطهر بالماء الفضل بالماء المستعمل بالماء اللاقة نجاسة بالماء الذي خالطه طاهر بالماء المرسوب طيب احنا لم نسلم بوجود ماذا اصلا ما يسمى بالماء الايه بالماء الطاهر تمام طيب يبا هناك ثلاثة ادله على بطلان قسم ماذا لان الشارع لم ينطق الا بطهور واني ثانيا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 فلم يسلبه شيء اسمه او مسماه بحيث لا يشتبه على الرأي فيقول ليس, إيه ليس ماء فمتى بقي عليه او قيل هو الماء الذي لم تتغير اوصافه الثلاث من اللون او الريح او الطعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم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 انظر قوله ماء نكره في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات تفيد ليه العموم والشمول فكل ماء نزل من السماء فهو ماذا طهور سواء نزل سنجا او نزل ايه بردا او نزل ها؟ مختلطا بشيء لم يحوله عن مصافي كما لو نزل من السماء ماء مالحا مثلا او ماء له ايه رائحة لان احيانا الماء بينزل ببلاه رائحة معروفة خاصة ماء ماء الندى ايه لكن في النهاية هو ايه نزل من ال اثنين ان هذا الماء وان غلب او ان شيء لكن لم يخرج عن ايه عن اوصاف يبقى قوله ماء نقرة في سياق الاثبات تفيد ماذا العموم والايه عندنا النقرة في سياق النفس في سياق النهي في سياق الاثبات في سياق الشر تفيد العمومة وليه يبقى كل ما نزل من السماء على اي صفة نزل فهو ماذا فهو طهور قوله تعالى ليطهركم به اللام هنا لامل لام الغائية ولم التحليل كأن افضى نزول الماء من السماء لماذا طب لماذا مع ان الماء نزل لمنافع اخرى غير الطهاره منفعه الشرب صح منفعه ماذا ابراد الجسد واحد تمام؟ يريد ان يبرد ايه جسد يستخدم في منافع اخرى كثيره طب لماذا قلت في قوله ليطهركم بلام الغائيه او التعليل افاده لمساله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 خلافا للأحناف الذين أجازوا الوضوء بكل مائع بكل يعني ممكن واحد يتوضع على مذهب الاحناف بلتر ايه؟ بلتر سيفن أرض. صحيح؟ لأنهم يجزون الوضوء بكل ماذا؟ بكل مائع صحيح؟ قلت ولكن يظهر تعيين الماء دون غيره ليه؟ لما يعني اولا قوله تعالى ليطهركم فاللام هنا لام الغائيه او لام التعليل الذي تفيد الخصوصيه كانه لم ينزل الا لهذا السبب فلا يتعين غيره لما اقول لك انا جايبك هنا للإيه؟ للامامه كانك ماذا لا تفعل شيئا لي غيره لا من اذان ولا من إيه ولا من زرس ولا من غير ثانيا قولوا تعالى فاغسلوا والغسل في أصل استعمال اللغه ولا يكون إلا بالإيه إلا بالماء وده ما يسمى بالدلالة اللفظية قلت ثالثا ان الله تعالى عين التراب عندما ماذا عند فقده عين التراب عند فقده بما يدل على تأكيد الأصل يعني لما قل لو محمد ما جاش للامامه احمد يا ام مكانه كوني عينت احمد هذا تاكيد على من على الاصل اللي هو محمد لان خل بالك الفرع تاكيد على الايه والاستثناء تأكيد على والبدل تأكيد على المبدل عنه والبدل تاكيد على المبدل ايه واضح ايه تاكيد على الاصل اسمعش الاستثناء يؤكد القعدة عندما يجي واحد يقول لك طب ما هي مارجريت تدشر افلح في حكم بريطانيا بما يدل على جواز ولاية المرأة ليه؟ البلاد ورئاسة المرأة للدولة قولوا الاستثناء يؤكد قعدة ما جدش مثال واحد وتريد إيه؟ ان تعممه شكدا يبقى الاستثناء يؤكد ليه؟ القعدة لا يلغيها طيب قال صلى الله عليه وسلم اللهم طاهرني بالماء والثلج واليه قولوا بالماء والثلج والبرد فيه اشاره إلى, جو... الى عدم الاعتبار باصل خلقة الماء وانما الاعتبار بوجود اوصاف اليه الثلاثه ان الثلج والبرد ليس ماء إلا, إيه؟ الا ان اصله ماء ومرجعه ماذا ماء وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ايه ده هذا من بدائع عجوبة النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه الحل ايه الله أكبر. ما سالوه عن الطعام إنما سالوه عن ماذا عن الشراب قالوا نحن نحمل الماء معنا فاذا توضانا ايه عطشنا فنتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل أجابهم بما تعم به وده من أمانة المفتي لما يقال هل يجوز هدم الأضرحة يقول ومن الأصل لا يجوز بناء المساجد على الأضرحة عليه أن يقول هذا إيه ابتداء قبل ما يقول ولا يجوز إيه هدمها إلا لولي من إلا لولي الأمر صحيح فهذا من أمانة الافتاء، لكن يسكت عن الشرك الأول ويتكلم في الإيه؟ في انكار المنكر الثاني اللي هو انكار المنكر باليد فهذا لا أشك أنه نوع من أنواع ماذا التدليس والتلبيس والكتم هذا نوع من أنواع كتم الإيه؟ العلم فالذي لا يرضى بأن من اضرحه بالقوة إلا لولي الامر عليه أن لا يرضى بما يكون عندها من من الشرك والكفر ومن دعاء غير الله ومن النذر لغير الله بل من المعاصي والمبيقات كما نعلم جميعا ما يجري عندها من المعاصي والمبيقات حتى الزنا كما في الموالد كما اغلقه يا رجل وقالح نفسك اغلقه وقالح نفسك استمع العلم الآن فأيش كما يجري فين في الموالد يبقى عليها أن يجيب النبي شوف عليه الصلاه والسلام أجابهم في الطعام وأجابهم فين ثانيا قولوا حل ميتته في فائده. أنه لا يشترط التسكية ميتة له البحر حتى ولو خرجت حية كالقراميط مثلا كده قوله الحل ميته في فائدة أخرى أن كل ما كان حيوانا بحريا فهو ماذا لا يشترط أن يكون سمكا ومعروف ان الجمبري أصلا ليس سمكا تمام؟ وده خلاف لمذهب الأحناف اللي, اللي منع سمك السعابين قال لأنه على صورة حيوانه محرم فين؟ في في البر، لإن السعبان محرم فين؟ في البر لا يوجد أكله، فقالوا بأنه يحرم ماذا سعبان البحر بالقياس على سعبان اللي الأحناف معروف إنهما بيتوسع فين في القياس، معروف إن من أصول مذهب الأحناف توسع فين في القياس. لكن قولهم ميتته عم ميتة البحر من غير اعتبار للصفة هذه له لكن أن تكون ميتته وقوله ميتته لا يشترط أن تموت فيه لإن بعضهم فهم الحديث إنه لازم يموت إيه؟ فلو خرج الحيوان حيا فايه فلا بد من تسقيته ليأكل زي القراميط ولذلك في بعض الناس بيسبح القرموط بيسبح زبحا كده بتسمية و وخد بالك وتذكير طبعا قوله ميتته عموما سواء ماتت فيه أو ماتت خارجه تمام يبقى عرفنا الآن أن الحديث قال الحلو إيه ميتته وعرفنا معنى ميتة إيه البحر انها تعم كل ميتة سواء ماتت فيه أو خارجه لا فرق بين حيوان وحيوان في صورته سواء كان على صورة محرم في البر أو لم يكن واضح يا طلبه العلم قولي يا أو أستاذ النص لا ده ده في السماء ده نعم الحيتان او مساله ان الحتام بتأكل الادميين فهل تقاس على النصور الجوارح التي تعتدي او كذا او على ما يحرم اكله لانه جارحة او جارح مفهوم المثلة يعني بعض النصر ان أن الحوت الحود بيأكل الأدميين فهل نقيس على ما يحرم من الجوارح من الطير الجواب لا ليه لأن أصل أكل الحيتان للإنسان هذا عارض هذا عارض أصلا تمام بخلاف ماذا بخلاف الجوارح فإن أكلها للأدمية او أو على للأدمية أصلا فين ففي فرق بين الأمر العارض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 هل الماء المغصوب يحرم لذاته يعني يحرم لذاته هل يحرم أنه ماء ولا يحرم أنه مغصوب طيب هذا السوب لا يحرم لذاته إنما يحرم على غيري إن أخذه مني ماذا غصبا ولكنه كثوب ماذا لا يحرم فإن أخذه ولبسه صدق عليه أنه يصر ماذا عورته صح يبقى إذن الماء المغتوب لا يحرم إيه لذاته عليه قلت وعليه فهو طهور لعموم قولي تعالى ولا تزر وزرة وزر إيه وزر أخرى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 أن يكون الناهي بشيء خارج عن المنهي عنه هشرح القاعده دي لنا مهم هنا النهي عن الماء المغصوب هل متعلق بالوضوء ولا متعلق بحرمه الأموال يبقى مالوش علاقه بالوضوء يبقى لا يؤثر فين في صحه هذا الوضوء لان بشيء خارج عن عن الوضوء فهمتني ده اللي يحج بدون تصريح؟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 يبقى المساله الان تعلق النهي بذات المنهي عنه اما اذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عنه فلا يؤثر فيه لان لا تجر وزرة ايه وزر اخرى واضح وعندنا الاصل صحه إيه؟ العمل يعني انت الآن صليت العشاء صلاتك صحيحه الا ان ياتي شيء يقول بفسادها صحيح يعني لو اشتبهت انا اكلت لحم جذور بين المغرب والعشاء ولا لا طالما انت شاكك يبقى الاصل صحه يبقى صلاتك صحيحه حتى تتيقن انك ماذا اكلت شيئا ناقضا لماذا للوضوء مسيدا له يبقى الاصل صحه العمل لا تجر وجره مجرى اخرى تمام ثالثا لعدم تعلق النهي بذات المنهي رابعا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 تمام قلت أما استدلال المصنف او الشارح بالحديث إن دماءكم وأموالكم واعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم إيه؟ حد تأمل الحديث ده حرمة المسلم عند ربنا من حرمة البلد الحرام حرمة البلد الحرام ربنا عن فيها ايه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 فانا أقولها أنج بماذا بنفسك؟ ولا تتورط في ماذا في اعراض الناس بكلمة ولا بماذا ولا حتى بسماع ولا حتى بسماع خاصه ونحن في زماننا هذا ما اهون اليه الاعراض على من على الناس ما اهون وما اسرع الناس إلى ماذا الى التهمه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 للإمام الشافعي وللإمام أبو عمر الطلمنكي والإمام قلت يا رب يعني شوف لغاية النهاردة ولسه إيه التهم ما لها الشافعي ما في كام سنة رحمه الله تعالى ولسه التهمة إيه لسه التهمة عيشة وبيننا وبين الشافعي الآن حوالي أكثر من ألف وإيه ومئتين سنة تقريبا إيه شافعي 1200 احنا بش 1400 دلوقتي طيب طيب يعني شوف حوالي 1000 كام 1200 سنة والتهم لم ايه لم تسقط والتهم ماذا لم تسقط فمتى تسقط هذه ليه هذه التهم متى تسقط فيخونا انتبه انتبه شوف ان دماءكم واموالاكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ايه تشوف حرمه الشهر الحرام قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال ايه قل قتال فيه مع ان القتال ده ايه ذروه الاسلام ولكن لما وقع في الشهر الحرام ووقع بغير قصد لان الليله اشتبهت على من على الصحابه هل هي الليله الاولى لرجب ولا الاخيره الاخيرة من ايه من جمادى فوقع القتال متاوليه ومع ذلك ربنا وصف القتال بانه ايه كبير شوف حرمة الشهر صار الجهاد هو زروة سنة من اسلام كبيرة لحرمة ماذا الشهر لان الله تعالى لم يأذن بالقتال في الشهر الحرام الا دفاعا على قول لاهل العلم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 وإن كان يجوز ماذا إزالت النجاسات به طب ليه المصنف فرقنا والتفريق ده جيد وهناخذ منه مسألة رائعة جدا لماذا فرق المصنف قلت لكم درسنا قسمة درسنا ايه قسمة ويحسن أنت في البيت ماذا ان تراجع ايه هذه المسائل ولو أن, تراجع أن, أن تراجعها قراءة ليتجهز ماذا أقلك والشيء لا ينفع إلا بتهيئ يعني هيئ نفسك ليه ها لمجلس العلم فالشيء لا يصيب خيرا إلا بتهيئ من عنده اجابه قول لا قال يرفع حدثا ولا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 في زلة النجاسة لم يستعملوا في أمر طيب صحيح يفسد به وذلكنا بنجد ان مثل هذه الأقوال لاهل العلم بتعد عندهم دليلا على جواز الانتفاع بالمال الحرام في في مثل هذه المصارف والأبواب كاستعمال الماء الحرام في بناء دورات المياه فين في المساجد وفي الطرق ولا تستعمل في ماذا في مقعومات ولا تستعمل في في مشارب أو نحو ذلك.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 يبقى هذه مسالتنا الاولى وهي ان الماء المغصوب ماذا طهور صحيح وأن أنه يرفع حدثا ويزيل نجسا قلت فائده مع اثبات الاسم بل ومضاعفا استعمالها هنا الا ان يرتفع الاسم باضطرار طب ليه قلنا بمضاعفة الاسم خل بالك لان الاسم بيتضاعف باسباب يعني من فعل معصيه في الشهر الحرام ليس كمن فعلها فين لان ربنا قال فلا تظلموا فيهن إيه؟ ومن اتى زنبا في مكة ليس كمن اتى زنبا ايه صحيح شده؟ ولئن يسرق المرء والمرء الذي يسرق من بيت جاره فإنه شك شر من, من يسرق من بيت من من بيت غيره كما جاء في الحديث لأن يسرق الرجل من عشرة ابيات خير من أن يسرق من بيت ماذا فالذنوب تتضاعف بأسباب هنا لماذا قلنا بمضاعفة الذنوب لما استعمله فين في قرب وماذا وطاع فكان هذا من باب مضاعفة مضاعفة الزم لشرف القربة والطاعه يبقى المثال معنا أن الماء المغصوب امك الله يجوز ماذا ها؟ قال وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المراه المكلفه لطهارة كامله عن حدث يبقى هو الماء الفضل يبقى هناك شروط لابد من تحققها ليكون الماء فضلا اولا أن تخلو به إذا تخلو إيه يعني إيه تخلو به يعني تتوضع او تغتسل وتترك إليه بقيته أما إذا اغترفت هي وزوجها معا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل والسيدة عائشة من اناء واحد يغترف منه ماذا جميعا يغترف منه إيه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 فتسمية المرأة اخرج لمن ها رجل الطفلة اش كده ثالثا لطهارة لكن لو استعملته المرأة في غير طهارة يعني ايه استعملته غير طهارة كما لو شربت منه فهذا لا يسمى ايه لان الحديث قال نهى عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة اذا لو انها استعملته لغير صهارة فلو يسمى ايه فضلا رابعا ان يكون دون النصف لكن ها انها استعملت قدرا كانها اخذت من ماء عظيم كوبا او ايه او كوبين هل تسمي الباقي فضلا ها لا طبعا يعني ما شرفت انا الان تسمي هذه ايه فضلا بذلك تقول لي كم من الشارع. لكن لو أخذت منه رشفه لا تسميه فضلا يبقى يشترط في الفضل ان يكون دون الإيه نعم كما لو استعملت ماء من برميل ضخم فأخذت منه كوزا أو كوزيني فهذا لا يسمى إيه يبقى عرفنا ان الفضل لا يكون فضلا إلا ماذا إلا أن تتبقى بقية دون الإيه دون النص خلت به ماذا امرأة بالغة خلت وامرأة بالغة في طهارة، لكن لو خلت غير طهارة، كما لو أخذت منه لغسل رثيل، ولا أخذت منه لشرب، أو لو أخذت منه لإبراد، مثلا جسدها بالماء، فلا بد من ماذا أن يكون طهور؟ يبقى الماء الفاضل، قلت وفيه أقوال لأهل العلم بلغت كم خمسة. خمسة اخوان واضح من الجواز المطلق وهذا مذهب خيرة الصحابة من عمر ومن وابن عباس وغيرهم وفي مقابله مذهب المنع المطلق يبقى مذهب الجواز المطلق ومذهب المنع إيه وبينهما مذهب تفصيل كما لو أنها خلت به لطهارة من جنابة أما لو خلت به لوضوء ففرقوا بين الطهارة وإيه بين الوضوء وإيه فلو بقيت فضل من طهارة امرأة من الجنابة منع. ولو بقيت فضلة من طهارة امرأة من وضوء جاز يبقى مذهب منع مذهب ماذا جواز ومذهب ايه؟ تفصيل صحيح يبقى كده المذايب كم قلت وهناك مذهب رابع بالكراهه التنزيهية غير ان الطهارة ايه؟ صحيحه يبقى في مذهب قال يكره ولا يؤثر على صحه اليه وفي مذهب قال لا يجوز وطهارته ماذا فاسده يعني واحد توضع على مذهب بفضل طهور المراه يقول له وضوءك ايه اعد وضوءه يبقى المذهب الرابع اللي هو الكيه كراهه تنزيهيه صحيح كراهه تنزيهيه وهو مذهب الجمع ما بين اليه ما بين الأحاديث واضح والمذهب الأخير هو مذهب التفريق بين الرجل والمرأة فيجوز للرجل وضوء بفضل المرأة يجوز للرجل للمرأة الوضوء بفضل الرجل من غير العكس يعني الرجل إيه لا يتوضأ بإيه بفضل امراته لكن هي يبقى هذه المذاهب الخمس طيب عشان يتكلم في المذاهب ونرجح أقول مقدمات المقدمة الأولى ودي طريقة حسنة جدا يا طلبة العلم هي ضبط المسائل عن طريق التاصيل والتفعيل مقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه في الشريعة الكراهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه في الشريعه به لان من قال ان ذا يكره هنقول له بلازم قولك ان النبي ايه فعل فعلا حكمه ماذا هل النبي يفعل ما حكمه الكراههه قلت والراجح من اقوال الاصوليين لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما بال أقوامه ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء أنا افعله ما بال أقوامه يتنزهون عن الشيء أنا إيه يعني اذا لو كان حراما لما إيه؟ لو كان مكروها لما ومعنى الحديث أي لو كان مكروها لما إيه لما فعلته مش كده ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هممت بشيء مما يهم به أهله الجاهليه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وانا أدين الله بهذا إنما هي عصمه من الهم مش من الصغائر مش من الكبائر ده هو معصوم من الصغائر والكبائر بل من ومن الهم يعني لا يهم بماذا طبعا كل الايه اللي فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تاولوها على انها ذنوب امتك او تأولوها على ان ما يصدق في حق الانبياء انه زم زنب فليس زمبا على ايه خذ مثالا قابوله الفداء في اسر قد ده ذنب